اذناده ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فيذ عون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فعشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى ا انت اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطى ليلها واخرج ضحاها وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرَاجِعَهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّ الكبر يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى